111. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار 112. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن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 يُرَبِّعُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاؤُنَا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّ انه هو العزيز الحكيم وما وهبنا له اسحاقا ويعقوبا وجعلنا في ذريتهم نبوة وتلا الكتاب واتيناه اجره في الدنيا 117. وإنه في الآخرة لمن الصالحين 118. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 119. أئنكم ون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنذي عذاب الله إن كنت من الصادقين